إني اعظك أن تكون من الجاهلين قال الله لنوح يا نوح إن ابنك الذي سألتني ان جاءه ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم لأنه كافر إن سؤالك يا نوح عمل غير مناسب لنك ولا يصلح لمن هو في مقامك فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أحذرك أن تكون من الجاهلين فتسألني ما يخالف علمي وحكمتي طبعا هذا هو تفسير الأخوة ولنا رأي آخر في العمل ما المقصود به قال يا نوح إنه ليس من أهلك أي قال الله يا نوح إن ابنك ليس من أهلك المؤمنين الذين أمرتك بحملهم ووعدتك بأن أنجيهم هذا هو التفسير المختار إنه عمل غير صالح أي إن ابنك يا نوح ليس من أهلك لأنه صاحب عمل غير صالح وعمله الغير صالح هو الكفر بالله تعالى فلذلك لم يستحق النجاة من الهلاك فلا تسألني ما ليس لك به علم أي إني يا نوح قد أخبرتك عن سؤالك سبب إهلاك ابنك فلا تسألني بعدها عن أسباب افعالي التي لا علم لك بها ولا تطلب مني شيئا لا تعلم جواز مسألتك ولا تعلم يقينا أن حصوله خير وموافق للحكمة إني أعظك أن تكون من الجاهلين أي إني أحذرك يا نوح من السؤال عما لا تعلم لئلا تكون من الجاهلين قال رب إني اعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإن لا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قال نوح عليه السلام ربي إني ألتجي وأعتصم بك من أن أسألك ما لا علم لي به وإن لم تغفر لي ذنبي وترحمني برحمتك أكن من الخاسرين الذين خسروا حظوظهم في الآخرة إذا تأمل استجابة نوح لرب قال ربي إني اعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم فالإنسان دواما يسأل ربه أن يوفق على العمل الصالح وأنه يستعيد بالله تعالى من أن يعمل العمل غير الصالح قال ربي إني اعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم أي قال نوح يا ربي إني استجير بك أن أسألك بعد الآن ما لا علم لي بصحته وإن لا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين أي وإن لم تغفر لي يا رب ما وقع مني من السؤال عما لا أعلم وترحمني بقبول توبتي أكن من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأعمالهم قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم معك قيل يا نوح بسلام منا وبركاته عليك وعلى امم منا معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم قيل يا نوح اهبط بسلام اتامل هذه الايات العظيمه قال الاخوه في المختصر قال الله لنوح يا نوح انزل من السفينة على الأرض بسلامة وأمن وبنعم من الله كثيره عليك وعلى ذريه من كانوا معك في السفينة من المؤمنين يأتون من بعدك وتمت أمم أخرى من لريتهم كافرين سنمتعهم في هذه الحياة الدنيا ونعطيهم ما يعيشون به ثم ينالهم منا في الآخرة عذاب موجع قيل يا نوح اهبط بسلام منا أي عند استقرار السفينة على جبل الجودي يا نوح انزل من السفينة إلى الأرض بسلامة وأمن منا لك ولأتباعك المؤمنين وتأمل هنا اهبط بسلام حتى ندرك قيمة السلام لما نمر على أحد ما ندعو له بالسلام والأمان نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولما في الصلاة نسلم ونقول أيضا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وهكذا فالإنسان به حاجة أن يسلمه الله تعالى من جميع الآفات وبركات عليك وعلى أمة من ممن معك وهذه البركة البركة من عند الله ومن خلا من البركه فقد خسر أي بركات ثابتة عليك وعلى امم كثيرة ستأتي من ذريه المؤمنين الذين معك في السفينه وايضا هذا كما في قوله تعالى ذريه من حملنا مع نوح في سوره الاسراء يا ذريه من حملنا معنا فربنا جل جلاله يمن علينا وقال وحملناكم في الجارية فربنا يمن علينا لأن نعمة على الآباء هي نعمة على الآباء النعمة على الآباء نعمة على الأدنى وربنا قال وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالم ثم أخبر الله تعالى نوحا عما هو فاعل باهل الشقاء من ذريته فقال وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب ألم أي وأمم كثيرة سنمتعهم في الدنيا ثم نذيقهم منا في الاخره عذابا مؤلما موجعا وتأمل على أن أمر الدنيا يسمى متاع فهو يزول أما الاخره فهي نعيم فهو باق لا يزول تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين قصة نوح هذه من أخبار الغيب ما كنت أيها الرسول تعلمها أنت وما كان قومك يعلمونها من قبل هذا الوحي الذي أوحيناه إليك فاصبر على أذى قومك وتكذيرهم كما صبرنا طبعا ليس المقصود فقط الصبر على الأذى الصبر على فعل الطاعات الصبر على يعني الصبر في جميع الأمور يعني حتى القيام في التعليم ليس فقط الصبر على الأذى ليس الصبر على الأذى كما ذكر الأخوة هنا إن النصر والغلب للذين يمتثلون أوامر الله ويجتنبون نواهية إذا ربنا يقول تلك من انباء الغيب نوحيها إليك أي تلك قصة نوح من اخبار الغيوب السابقة نوحيها إليك يا محمد لتعلمها ولتنتفع من عبرتها ولينتفع كذلك كل من سار على سنتك وانظر إلى منة الله قال ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا أي ما كنت تعلم قصة نوح ولا يعلمها أحد من قومك من قبل هذا القرآن فاصبر إن العاقبة للمتقين أي فاصبر يا محمد على الدعوة إلى الله تعالى واصبر يا محمد على تبليغ رسالة واصبر يا محمد على تحمل تكذيب قومك وعلى أذاهم كما صبر نوح على قومه والحاصل قال إن العاقبة للمتقين أي إن العاقبه المحمودة في الدنيا والآخرة للذين يتقون الله فامتثلوا اوامره واجتنبوا نواهيه إذن هذه الموعظة وبعد هذه القصة يأتيك هذا النصح معنى اننا حينما نقرأ كل قصة من القصص يجب أن نأخذ العبرة منها وسميت عبره لأن الإنسان يحبر بها من مواطن الخطر والزلل إلى النجاة ففي جميع القصص جميع قصص القرآن نأخذ منها العبرة ونأخذ منها الطريقة التي ساروا عليها ثم قال تعالى وإلى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا قال لهم يا قوم اعبدوا الله وحده ولا تشركوا معه أحدا ليس لكم معبود بحق غيره سبحانه ولستم في دعواكم أن له شريكا إلا كاذبين وهنا هذه الكلمة مفترون معناها أي كاذبون لأن الافتراه هو اختلاق الكذب وأصله من فري الأديم وهو قطعه فقيل للشاذب افتراء لأن الشاذب يقطع به على التقدير من غير تحقيق وهذا ما يعني باشتقاق الشاذب وإلى عاد أخاهم هودا أي وأرسلنا إلى قبيلة عاد أخاهم في النسب هودا عليه الصلاة والسلام قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أي قال لهم يا قوم اعبدوا الله وحده ليس لكم معبود يستحق العبادة غير الله فلا تشركوا به شيئا إن أنتم إلا مفترون أي ما أنتم في عبادتكم غير الله إلا كاذبون على الله ثم قال تعالى على لسانه يا قوم لا أسألكم عليه اجرا إن اجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون يا قوم لا أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي وأدعوكم إليه ليس ثوابي إلا على الله الذي خلقني أفلا تعقلون ذلك وتستجيبون لما أدعوكم إليه يا قوم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون ثم قال تعالى يا قوم لا أسألكم عليه اجرا إن اجري إلا على الذي فطرني افلا تعقلون وهنا بعدما اوضح لهم وجوب عباده الله وبين لهم فساد عباده غير الله تعالى ذكر عدم المانع لهم من الانقياد فقال يا قوم لا اسالكم عليه اجرا أي غرامة من أموالكم على ما دعوتكم لي فتقول هذا يريد أن يأخذ أموالنا ولذلك الدعوة تكون لله تعالى فإذا صارت لاجل المال مالت يا قوم لا أسألكم عليه أجر إن أجري إلا على الذي فطرني وتأمل هذه الكلمه العظيمة فطرني أي خلقني وأصل فطرة يدل على الشق فكل من أظهر امرا اخترعه على غير مثال وقال قد فطره إذن هو خلق الشيء على غير مثال سابق أي يا قومي لا أطلب منكم أجرة على تبليغي رسالة الله ما ثوابي على دعوتي لكم إلا على الله الذي خلقني افلا تعقلون أي افلا تعقلون أني أدعوكم لمصلحتكم في الدنيا والآخرة من غير أجر فلو كنت أبتغي بدعوتكم إلى الله غير النصيحه لكم لطلبت منكم اجرا على ذلك ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين نعم ويا قوم اطلبوا النظفر من الله ثم توبوا اليه من ذنوبكم واكبرها الشرك يثيبكم على ذلك بانزال المطر الكثير ويزدكم عزا الى عزكم باكثار الذريه والاموال ولا تعرضوا عما ادعوكم اليه فتكونوا من المجرمين باعراضكم عن دعوتي وكفركم بالله وتكذيبكم بما جئت به وتأمل كلمة مدرارة أي متتابعا غزيرا وأصل زرر يدل على تولد شيء عن شيء وهذا هو النوع الثاني من التكاليف التي ذكرها هود عليه السلام لقومه وذلك لأنه في المقام الأول دعاهم إلى توحيد الله وفي هذا المقام دعاهم إلى الاستغفار ثم التوبة وأيضا فإنه لما دعا قومه مشيرا إلى ترهيبهم مستدلا على الصدق بنفس الغرض رغبهم في إدامة الخوف مما مضى ولذلك الإنسان لا ينسى الذنوب التي اخترفها لأجل أن يجد بالعمل الصالح ولأجل أن يظهر الضراع لله تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا أي ويا قوم اطلبوا من ربكم ستر ذنوبكم الماضية والتجاوز عن المؤاخذه بها لأن الإنسان حينما يقول استغفر الله يطلب التجاوز عن الذنوب وسترها وعدم المؤاخذه بها ثم توبوا إليه فيما تستقبلونه وذلك من شروط التوبة أن الإنسان ينوي أن لا يرجع إلى هذا الذنب وذلك بالتوبه النصوح والرجوع إلى عبادته وحده وطاعته فإنكم إن فعلتم ذلك يرسل المطر عليكم كثيرا متتابعا ولذلك فيها يعني هذه الآية الكريمة مع نصوص عديدة في الوحيين تدل على أن من أراد أن يستدر رزق فعليه بالعمل الصالح وعدم الوقوع في المعاصي فأما المعاصي فهي سبب الشقاء والحرمان إذا يرسل المطر عليكم كثيرا متتابعا فتفصيب الأرض ويكثر ويرسل خيرها كما حكى الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويزدكم قوة إلى قوتكم او أي ويزدكم الله تعالى ان استغفرتم وتبتسم شدة مضافة إلى شدتكم وقوة مضافة إلى قوتكم وأموالا وأولادا ولا تتولوا مجرمين لأن الإنسان لم يعمل بالطاعة وقع بالمعاصي أي ولا تعرضوا عما أدعوكم إليه من توحيد الله وعبادته وتصروا على الكفر والعصيان قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين قال قومه يا هود ما جئتنا بحجة جلية تجعلنا نؤمن بك ولسنا بتارك عبادة آلهتنا من أجل قولك الخالي من حجة ولسنا بمؤمنين لك فيما تدعيه من أنك رسول قالوا يا هود ما جئتنا لبينا أي قال قوم هود يا هود ما أتيتنا ببرهان ولا بحجة واضحة تشهد على صحة ما تدعيه وما نحن بتارك الهتنا عن قولك أي وما نحن يا هود بتارك عبادة الهتنا بمجرد نهج فلنا عن عبادتهم دون برهان على صحة ما تقول وما نحن لك بمؤمنين أي وما نحن لك بما تدعي من النبوة والرسالة بمصدقين ومقرين ومنقادين ومدعين. من فوائد الآيات ذكر الأخوة ثلاثة فوائد لا يملك الأنبياء الشفاع لمن كفر بالله حتى لو كانوا أبنائهم عفتوا الداعي وتنزهه عما في أيدي الناس اقرب للقبول منه فضل الاستغفار والتوبة وأنهما سبب إنزال المضر والزيادة الذرية والأموال إذن هذه ثلاثة فوائد وبالإمكان يعني أن تضاف فوائد أخرى أولا قوله تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك يدل على أن الاتفاق في دين الله الذي رضيه أقوى من النسب فربنا جل جلاله قال إنما المؤمنون إخوة أي في الدين والحرمة لا في النسب ولهذا قيل أخوة الدين اثبت من أخوة النسب لماذا؟ لأن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين وأخوة الدين لا تنقطع ولذلك يعني أخوة الدين تنفع في الدنيا والآخرة والإنسان يستكثر من إخوانه المؤمنين ثانيا الأهل عند الله وفي دينه وميزانه ليسوا قرابة الدم إنما هم قرابة عقيدة ولذلك قال تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح لماذا لأن الكفر والعياد بالله يقطع الموالاه بين المؤمنين ومن كفر ولذلك أبو لهب ليس من آل محمد صلى الله عليه وسلم ولا من أهل بيته علما أنه من أقاربه ولذلك أبو لهب لا يدخل في قول المؤمن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ثالثا إن الإيمان والصلاح لا علاقة له بالوراث والأنساب وقد يختلف باختلاف استعداد الأفراد وما يحيط بهم من الأسباب وما يكون عليه من الآراء والأعمال وهذا يشرحه قوله تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح والله الانسان لا بد أن يتبرأ الإنسان لا بد أن يتبرأ من عمل غير الصالح أنت قد يكون لديك صديق من الصغر أو من الطفولة، وأنت تحبه، وكن لديك صديق آخر لهذا الصديق، وهذا الصديق له يعني لديه مخالفات ظاهرة، فلا بد من الانكار لا يصح أن تبقى أنت معه ولا تنكر عليه تفريطاً بحق الله تعالى. هذا اليوم كنت يعني أتراسل مع. صديق لي كان معي لما كنا في الصف السابع وكان هذا متفوق جدا يعني جدا متفوق أخذ درجة 98 ثم أصبح من أفضل أطباء في العراق الان هو مصاب بداء الكورونا فراسلته ودعوت الله تعالى لهم وأنا أحبه كثيرا ادعو لهم وأكد عليه بطلب الدعاء وما أنا إلا عبد الله تعالى لا لكن قلت له مما ينفعك أن تتبرأ من عمل فلان لأن فلان صديقه وفلان بلغ لأن لديه قناء أو شيء للأغاني أو نحوات قلت له لا بد أن تنكر عليه فهذا بما ينفعك عند الله تعالى فقال لي أفعل إن شاء الله فأسأل الله أن يشفيه وأن يشفي كل مريض فإذا مساله تحقيق الولاء أمر مهم جدا رابعا إن الله تعالى يجزي الناس في الدنيا والآخر بإيمانهم وأعمالهم لا بأنسابهم ولا يحابي أحد منهم لأجل آبائه وأجداده الصالحين وإن كانوا من الأنبياء المرسلين قال الله تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني اعظك أن تكون من الجاهلين وتامل هنا في مسألة الدعاء ويكون هذا الجواب فما بالك بأن الإنسان يرضى عن صاحب المعصية ولذلك المعصية قطعة من النار وصاحب المعصية قطعة من النار فإياك والمعاصي وإياك من أصحابها فعليك أن تتبرأ إلى الله تعالى من كل معصية ومن كل صاحب معصية نعم الناس ليسوا معصومين لكن ثم تفرق بين من له معاصي يشتهر ضررها مثل الشخص يكون له قناة يبث فيها السموم العياذ بالله تعالى خامسا قال الله تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك فيه علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين هذا النهي يدل على أنه يشترط في الدعاء أن يكون بما هو جائز في شرع الله وسننه في خلقه فلا يجوز سؤال ما هو محرم ولا يجوز سؤال ما هو مخالف لسنن الله القطعية بما يقتضي تبديلها أو تحويلها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 في هذه الآية تسلية للخلق في فساد أبنائهم وإن كانوا صالحين ولذلك الإنسان يبذل ويجتهد في المال الحلال لأولاده ولكن قد تصدر منهم أشياء فالإنسان يؤجر في صبره على نصحهم وتوجيههم وإرشادهم ومتابعتهم وأن يزرع في قلوبهم مخافة الله تعالى فبعضهم عظيم وإرشادهم عظيم وأن الأب يكون في موطن القدوة لا أنه ينهاهم عن حرامه ويأتي بل هو يكون أول مطبقين ويأتيهم باللغمة الحلال ويعني يفعل الأشياء التي يعني يتعجب منها الأبناء في وراعه في ترك الحرام يتابع ألسنتهم في كل ما ينطقونه فإذا نطقوا بالحرام نبههم وإذا قصروا في الحلال أمرهم وهكذا نحن الآن على أيام عشر ذي الحجة يحثهم على ضاعة الله وإذا كان ولده في بيت آخر يحثه على الأضحية وإن لم يكن لديه مال يعينه على الأضحية وهكذا سابعا قول الله تعالى قال رب إني أعوذ ان أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين فيه أن حقيقة التوبة تقتضي أمرين أحدهما في المستقبل وهو العزم على الترك أن الإنسان يترك هذا الإثم الذي اقترفه وهذا إليه الإشارة بقوله إني أعود بك أن أسألك ما ليس لي به علم والثاني في الماضي وهو الندم على ما مضى وإله الإشارة بقوله وإلا تغفر لي وترحمني أكرر من الخاسر ثامنا في قوله تعالى وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم فربنا جل جلاله لما ذكر أحوال المؤمنين لم يذكر البد أنه يعطيهم الدنيا أم لا ولما ذكر أحوال الكافرين ذكر أنه يعطيهم الدنيا وهذا تنبيه عظيم على قلة الدنيا وعلى صغر السعادات الجسمانية وفيه أيضا الترهيب في المقامات التي تجعل العبد يتقرب من الله تعالى ولذلك السعادة التي يجدها المنفق حينما ينفق ماله هي أعظم سعادة واللذة التي يجدها الإنسان في بره أعظم لذة وهكذا على الإنسان أن يفعل الشيء الذي ينفعه في الآخرة سيجد لذتها عاجلا وسوف ينال الخير العظيم عند الله تعالى أما لذائل الدنيا فهي زائلة منقطعة تاثعا قال الله تعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين كم هي من آية عظيمة وكم فيها من تصبير وجد في هذه الدنيا من يرفع قضية على أمه أو على أبيه ليحجر عليه ويصفه بالسفه والعته. لأجل أن يأخذ المال وهذا كثير عياذا بالله تعالى فالإنسان يصبر ويدفع على الله تعالى سواء كان أب حجر عليه أو أم حجر عليها أو الدعي عليها أو أحد الأبناء يكون بار فينصح ويدفع فيصبر الإنسان فاصبر إن العاقبة للمتقين وحتى لو أن الإنسان أخذ حق منه عليه أن يصبر وعليه فما دام أن الإنسانية نيته حسن ويعمل في وضع المال في محله ويعمل في جاعد الحق لأهله فعليه أن يصبر وليعلم أن العاقبة للتقوى وأن العاقبة للمتقين فهذا فيه تنبيه على أن الصبر عاقبته النصر والظفر والفرح والسرور وربنا جل جلاله لا يخيب من يعمل بهذا عاشرا سنة الله في رسله وأقوامهم أن تكون العاقبة بالفوز والنجاة للمتقين فاصبر إن العاقبة للمتقين فانت عليك أن تصبر مهما حصلك قد تهجر من بلادك وقد يقال فيك كذا وكذا وقد يسلب حقك عليك بالصبر وأن تؤدي حق الله تعالى وعليك بالرضا وعليك بالتسليم لله تعالى لأن النتيجة الحميدة هي إن العاقبة للمتقين حادي عشر في قوله تعالى على لسان نوح قال رب إني اعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين وتأمل هنا أن نوح نسب النقصة والذنب إلى نفسه تادبا مع ربه تعالى لما قال والا تغفر لي أي ما فرط من سؤالي وترحمني أي ترحمني بفضلك ثاني عشر في قوله والا تغفر لي وترحمني أكرني الخاسرين دلاله على أن من لم يتفضل الله عليه بمغفرة ذنوبه أو بقته خطاياه في الآخرة ولذلك هذه السيئات مهلكات والسيئات فيها كباب كبار يغلها الموبقات له الموبقات لأنها مهلكة فعلى الانسان أن يحذر الذنوب غاية الحذر ثالث عشر قول الله تعالى على لسانه قال ربي إني أعود بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين يشير إلى اجتهاد الأنبياء وأنهم يجتهدون وإذا اجتهدوا ربما كان اجتهادهم مخالفا لمراد الوحي ولكن الوحي يتابعهم على اجتهادهم وذلك لو ان احدهم سال دعاء لا يصلح له ولا يقر عليه فياتي الوحي بالبيان فالانبياء معصومون ان يقروا على مخالفه الوحي رابع عشر في قوله تعالى قيل يا نوح اثبت بسلام منا وبركات عليك اللهم ارزقنا السلامه والسلامه والامان اللهم ضاعف لنا البركات اللهم ضاعف لنا البركات اللهم ضاعف لنا البركه يا رب قيل يا نوح اثبت بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم إلى قوله إن العاقبة المتقين دلال على أن العاقبة المتقين وأن غير المتقين لهم العاجلة دون العاقبة وأن العاقبة وإن كانت في الآثرة فتكون في الدنيا أيضا إذن العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة ويجد المؤمن من عاقبة الدنيا الراحة والطمأنينة أنا كنت في سفر لاجل قضيتين ومعاملتين يعني الحمد لله لم تتيسر كلا المعاملتين لكن والله خرجت وجدت من الرضا والتسليم والسعادة أكثر مما لو تحققت هذه المسألة العاجلة تم تفسير هذه الصفحة الكريمة ونسأل الله تعالى أن يشفي كل مريض وأن يعافي كل مبتلى وأن يرد كل عاق إلى صوابه اللهم اصلح بين أمة محمد يا كريم يا رحيم يا الله هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته